هديه إلى حل المشاكل العالمية بأقوم الطرق وأعدلها ونحن دائما في المناسبات نبين هدي القرآن العظيم إلى حل ثلاث مشكلات هي من أعظم ما يعانيه العالم في جميع المعمورة ممن ينتمي إلى الإسلام تنبيها بها على غيرها المشكلة الأولى هي ضعف المسلمين في اقطار الدنيا في العدد والعدد عن مقاومة الكفار وقد هدى القرآن العظيم إلى حل هذه المشكلة بأقوم الطرق وأعدلها فبين أن علاج الضعف عن مقاومة الكفار إنما هو بصدق التوجه إلى الله تعالى وقوة الإيمان به والتوكل عليه لأن الله قوي عزيز قاهر لكل شيء فمن كان من حزبه على الحقيقة لا يمكن أن يغلبه الكفار ولو بلغوا من القوة ما بلغوا فمن الأدلة المبينة لذلك أن الكفار لما ضربوا على المسلمين ذلك الحصار العسكري العظيم في غزوة الأحزاب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 وقوة أثره في المسلمين مع أن جميع أهل الأرض في ذلك الوقت مقاطعوهم سياسة واقتصادا فإذا عرفت ذلك فاعلم أن العلاج الذي قابلوا به هذا الأمر العظيم وحلوا به هذه المشكلة العظمى هو ما بينه جل وعلا في سورة الأحزاب بقوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا ايمانا وتسليما فهذا الإيمان الكامل وهذا التسليم العظيم لله جل وعلا ثقة به وتوكلا عليه هو سبب حل هذه المشكلة العظمى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 وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأها وكان الله على كل شيء قدير وهذا الذي نصرهم الله به على عدوهم ما كانوا يظنونه ولا يحسبون أنهم ينصرون به وهو الملائكة والريح قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ولما علم جل وعلا من أهل بيعة الرضوان الإخلاص الكامل ونوه عن إخلاصهم بالاسم المبهم الذي هو الموصول في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم أي من الإيمان والإخلاص كان من نتائج ذلك ما ذكره الله جل وعلا في قوله وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير فصرح جل وعلا في هذه الآية بأنهم لم يقدروا عليها وأن الله جل وعلا أحاط بها فأقدرهم عليها وذلك من نتائج قوة إيمانهم وشدة إخلاصهم فدلت الآية على أن الإخلاص لله وقوة الإيمان به هو السبب لقدرة الضعيف على القوي وغلبته له كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقوله تعالى في هذه الآية لم تقدروا عليها فعل في سياق النفي والفعل في سياق النفي من صيغ العموم على التحقيق كما تقرر في الأصول ووجهه ظاهر لأن الفعل الصناعي أعني الذي يسمى في الاصطلاح فعل الأمر أو الفعل الماضي أو الفعل المضارع ينحل عند النحويين وبعض البلاغيين عن مصدر وزمن كما أشار له في الخلاصة بقوله المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل كأمن من أمن وعند جماعة من البلاغيين ينحل عن مصدر وزمن ونسبة وهذا هو الظاهر كما حرره بعض البلاغيين في بحث الاستعارة التبعيه فالمصدر إذن كامن في مفهوم الفعل إجماعا فيتسلط النفي الداخل على الفعل على المصدر الكامن في مفهومه وهو في المعنى نكرة إذ ليس له سبب يجعله معرفة فيؤول إلى معنى النكرة في سياق النفي وهي من صيغ العموم فقوله تعالى لم تقدروا عليها في معنى لا قدرة لكم عليها وهذا يعم سلب جميع أنواع القدرة لأن النكره في سياق النف تدل على عموم السلب وشموله لجميع الأفراد الداخلة تحت العنوان كما هو معروف في محله وبهذا تعلم أن جميع أنواع القدرة عليها مسلوب عنهم ولكن الله جل وعلا أحاط بها فأقدرهم عليها لما علم من الإيمان والإخلاص في قلوبهم وإن جندنا لهم الغالبون أيها المستمع الكريم تلك هي المشكلة الأولى وسنأتي في الحلقة القادمة إن شاء الله على المشكلتين الثانية والثالثة وحلهما من القرآن العظيم كما ذكره المؤلف فإلى لقاء الغد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته